ر وَأَمَّا وأم ما إذا عَلَيْهِ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين ve taekolunat teraz aklalımm, ve tepun almalıpbenjma. Kala, ıza dıkte arızdık, dık, ve أيوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه يا ايتها النفس المطمئنه ارجي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي الجنه